إلى جنة الله زوف الشهيد وحي الشهيد بأعلى نشيد إلى المجد قد سار في همة فنال الأبي جنان المجيد هدى الله حيء ولا لم يموت بجاني بحور الجنان سعيم فلا تحسبن الشهيدة بميته فبل حر منها كمثل أخي صانع المجد ها قد ربحت أهنيك يا فخرنا من جديد وعهدا سننضيك ما قد مضيت وعن نهج دربي